تكلم في هذه الخطبة المباركة عن مفهوم عظيم غلى فيه كثير من الناس وفرط عن مفهوم عظيم هذا المفهوم اتخذ زريعة لأمور نفسية فكل يدعي وصلا بليلى إخوة الكرام إن هذا المفهوم من الأهمية بمكان ألا وهو مفهوم الوسطية وعلاقتها بمقاصد الشريعة إخوة الكرام إن الوسطية مفهوم قد ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ينبغي أن نرجع في فهمه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ننظر إلى علاقة مقاصد الشرع بهذا المفهوم العظيم قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ها هنا يبين رب العالمين ان هذه الامه امه متوسطه بين الامم فما معنى الوسط في هذه الايه ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره قال واولى التأويلات عندي في هذه الآية أن الوسط هو وسط الشيء بين الطرفين أن الوسط هو وسط الشيء أو الجزء هو الجزء بين الطرفين والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم امه وسطا اي عدلا وخيارا متوسطين بين الامم فمنهم من غالا ومنهم من فرط ولذا نلاحظ إخوة الكرام أن الله جل وعلا لما جعل الامه امه وسطا منحها الله عز وجل الحكم على سائر الأمم فينبغي للحاكم أن يكون متوسطا لا أن يكون مجاف ولا مغال قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس فاستحقت تلك الأمة لأنها أمة خيارا ووسطا بين سائر الأمم أن تكون حاكمة على جميع الأمم وقد ورد في تفسير هذه الآية في صحيح الإمام مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لنوح يوم القيامة يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم يا ربي فيأتي الله جل وعلا بقومه فيقول لهم هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير ما جاءنا من نذير فيقول الله عز وجل لنبي الله نوح من يشهد لك فيقول نوح محمد وأمته فيشهدون لنبي الله نوح يوم القيامة لنبي الله نوح يوم القيامة قال فهذا هو قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه والوسط هو العدل إذا الوسط جاء في هذه الآية وفي غيرها بمعنى الخيار وبمعنى العدل فجعل الله عز وجل الأمة متوسطة بين الأمم التي غالت فمثلا الأمة الإسلامية وسط بين اليهود والنصارى بين غلو النصارى الذين غالوا في أنبيائهم فجعلوهم آلهة فالنصارى مثلا جعلوا عيسى عليه السلام هو الله وقالوا أن المسيح ابن الله وأما النصارى وأما اليهود فقد طعنوا في الأنبياء وقدحوا فيهم وقد القوا التهم الشنيعه على الأنبياء فإذا مثلا ما نظرت إلى كتبهم وما يقولونه عن أنبياء الله كنبي الله داود مثلا وكنبي الله لوط فإنهم ذكروا في كتبهم أن لوط عليه السلام قد فعل الفاحشة مع بناته أن لوط عليه السلام قد فعل الفاحشة مع بناته وذكروا كلاما عظيما عن نبي الله داود وأنه قد ارتكب الفاحشة مع امرأة جندي أو قائد من قادته هذا منصوص في كتبهم التي يقرؤونها كسفر التكوين وغيره فاتهموا الانبياء والمرسلين وقالوا عن نبي الله عيسى كما قال الله عز وجل وامه قولا عظيما فتلك الامه امه وسط بين هاتين الامتين فالامه الاسلاميه كما ذكر الله عز وجل في كتابه تقرر ان عيسى هو عبد الله ويقول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن المسيح لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فكفرهم الله عز وجل وبين رب العالمين أنه عبد لله وأنه رسول من الله عز وجل وكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن عيسى هو عبد لله ورسول لله من رسل الله عز وجل إذن جعل الله عز وجل تلك الأمة وسط بين هاتين الأمتين في جانب الاعتقاد والوسط إخوة الكرام كما قلت هو العدل والخيار وأما ما يتعلق بمقاصد الشريعة فإن المقاصد جمع مقصد والمقصد هو أيضا الوسط المقصد هو الوسط وأما من حيث الاصطلاح فإن المقاصد للشريعة هي ما يتعلق بالحكم والعلل التي يعلل بها الأحكام فإن أحكام الشريعة كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى نزلت لمصالح العباد قال إن الشريعة قد نزلت لمصالح العباد في العاجل والآجل ثم ذكر رحمه الله تعالى حكم الشريعة وتعليلاتها وهي ما تسمى بمقاصد الشرع إذن أولا نتكلم عن الوسطية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكرنا الدليل عليها من كتاب رب العالمين ثم نذكر علاقتها بمقاصد الشرع النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتوسط في أمورهم في العبادات والاعتقاد وغير ذلك ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلوا من بعض أصحابه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحذر فإن الغلو طرف وإن التفريط طرف إذا الوسطية بين الإفراط وهو الغلو وبين التفريط والتفريط هو المجافات وترك الأمر فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام قد غالوا في بعض الأمور حذرهم ونهاهم عن ذلك ففي صحيح ابن حبان من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القصد القصد القصد القصد وسبب إيراد هذا الحديث كما ورد عند الحاكم وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يكثر من السجود والركوع على صخرة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى بعد مدة فإذا بالرجل ما زال على الصخرة يكسر من الركوع والسجود بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريدة ترى هذا يرائي ترى هذا يرائي؟ قال بريدة قلت الله ورسوله أعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بيدي قال فترك النبي صلى الله عليه وسلم يدي ثم جمع بين يديه وضمهما ورفعهما وقال صلى الله عليه وسلم القصد القصد هكذا القصد القصد أي إلزمل القصد القصد القصد فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في مشكل الآثار وأما قوله صلى الله عليه وسلم القصد القصد وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا عليكم هديا قاصدا أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسط في العبادة وأن لا يغالي المرء فيها فإن الغلوة يؤدي إلى ترك العبادة والانتكاس فإن الغلوة يؤدي إلى ترك العبادة والانتكاس فإن المرأة إذا جاوز حد التوسط فإنه لن يستطيع المداومة على هذا العمل ومن ثم فانه سرعان ما يترك العمل بالكلية كما يحدث لكثير من الغلاة انظر إلى أولئك الذين يجاوزون الحد في العبادة حتى يصل بهم الأمر إلى اختراع عبادات وأذكار لم يأت بها الشارع البتة فإن هؤلاء قد تجاوزوا حد القصد والمقصود بالحد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال ولا يظن أن المقصود من الحديث هو ترك الكمال في العبادة فإن الكمال في العبادة أمر مطلوب ومقصد من مقاصد الشرع يعني بعض الناس يظن. أن المقصود بالتوسط هو ترك العبادات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الطرف الآخر لا بل إن الحافظ رحمه الله تعالى يوضح ذلك لألا يلتبس الأمر فيقول وليس المقصود من الحديث هو ترك الكمال في العبادة يعني أن تأتي بالعبادة على الوجه المراد من الشارع إنما المقصود من الحديث هو ترك الغلو الذي يفضي بعد ذلك إلى التنطع ومن ثم يترك العبد العمل بالكلية أو يحيد العبد عن الطريق المستقيم مثلا. إذا نظرت إلى وسطية أهل السنة والجماعة فترى مثلا أنهم في جانب الاعتقاد في الأسماء والصفات والإيمان وغيرها من أبواب العقيدة ترى أنهم قد توسطوا بين الفرق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة المسمات بالواسطية في العقيدة الواسطية أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق فهم وسط مثلا بين المجسمة والمعطلة وهم وسط مثلا بين الوعيدية الذين يحكمون على العبد بالخلود في النار لمجرد فعل المعصية فهم وسط بين الوعيدية كالخوارج والمعتزلة وبين المرجئة وهم الذين يقولون أن الذنوب والمعاصي لا تؤثر في الإيمان ويقولون أن الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص وأن إيمان افجر الناس كإيمان أعبد الناس كإيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء غالوا هؤلاء يشددوا فحكموا بمجرد فعل المعصية للعبد أنه خالد في النار ومن ثم نتج عن ذلك تكفير الناس فالخوارج كفروا حتى أنهم كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لازم التكفير عندهم أنهم أجازوا القتل يعني أجازوا مقاتلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لازم التكفير عندهم أنهم جوزوا الخروج على الأئمة وولاة الأمور فجوزوا الخروج عليهم بالسيف ومقاتلتهم ومحاربتهم كل هذا من لوازم هذا الفكر الفاسد الذي خالف الشريعة وحاد عن منهج الوسطية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الجانب الآخر فإن الآخرين وهم المرجئ مثلا الذين قالوا أن الذنوب لا تضر وأن الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص خلافا لمنهج أهل السنة والجماعة الذين قالوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد بالعمل الصالح وبالذكر وأنه ينقص بفعل المعاصي والذنوب وبالفتور عن ذكر الله فأهل السنة توسطوا فالمعاصي والذنوب مؤثرة في الإيمان ينقص منسوب إيمان العبد فإيمان أبي بكر ليس كإيمان غيره فالعبد كلما كان أكثر طاعة لله عز وجل وكلما اجتهد في عبادة الله وذكره وكلما تقرب إلى الله فإن الإيمان يزيد وإذا فطر العبد عن ذلك واستهتر ووقع في الآثام والمعاصي والذنوب وفطر عن ذكر الله وأهمل فإن منسوب الإيمان يقل شيئا فشيئا فتوسط أهل السنة والجماعة بين أولئك وأولئك وهم وسط مثلا فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغلات الذين رفعوا بعض الصحابة إلى درجة الأنبياء الرافضة، الذين رفعوا بعض الصحابة إلى درجة الأنبياء بل إلى درجة الألوهية عياذا بالله فالروافض قد غالوا في أمر علي رضي الله عنه، فرفعوه إلى منزلة فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الجانب الآخر طعنوا في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والرجل الواحد قد يجمع بين الأمرين. يعني بين النقيضين والواحد قد يجمع بين الأمرين فيغالي في بعض الجوانب ويجافي في بعض الجوانب يعني يفرط فيفرط في جانب ويغالي في جانب آخر الشخص الواحد وقد حدث هذا للرافضة فقد كفروا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيهم ورفعوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي رضي الله عنه إلى درجة الأنبياء والمرسلين بل فوق ذلك والنواصب الذين نصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إبا أهل السنة فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسط فهناك من يغالي في بعض الصحابة فيرفعهم إلى درجة الأنبياء والمرسلين وهناك من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر سعيد بن زيد وجاء هذا الاثر بأسانيد كثيرة جدا ذكر سعيد بن زيد أنه رأى بعض الخطباء في الكوفة يسبون أو في بلاد الشام يسبون عليا رضي الله عنه على المنبر يسبون عليا وطلحة والزبي على المنبر يطعنون في أولئك الصحابة فلما رأى سعيد رضي الله عنه ذلك ورأى وكما تعلمون أن النواصب كانوا بالشام فلما رأى سعيد رضي الله عنه ذلك قال والله إني لأعجب هؤلاء يسبون أناسا أشهد الله أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قد شاهد لهم بالجنة فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وابو عبيده كل هؤلاء في الجنه ثم سكت فقيل له ومن هو العاشر فقال انا فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لاولئك انهم من اهل الجنه ومع ذلك لخلافات قد حدثت بين المسلمين تراهم يتركون التوسط في الأمور فيغالون غلوا شديدا لما حدثت الفتنة في زمن علي رضي الله عنه وهي من أعظم الفتن وهي من أعظم الفتن التي حدثت في الإسلام فإذا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم يميلونها هنا وبعضهم يميلونها هنا وهذا دليل على أنهم بشر يخطئون ويصيبون لكنهم يرجعون إلى الحق متى ذكروا وهذا هو الفارق بينهم وبيننا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعان ما إذا غاب الحق عن أحدهم فذكر تذكر وإذا تذكر عاد ورجع إلى الحق أضرب لكم مثالا فإن الزبير رضي الله عنه لما كان في مقابلة علي يعني كان يقاتل علي رضي الله عنه فذكره علي كما ورد في بعض الآثار بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عليا اجتمع مع الزبير فتبسم له فقال له أتحبه فقلت أجل يا رسول الله قال ستقاتله ويكون الحق معه يعني مع علي فلما اجتمع علي مع الزبير فذكره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترك الزبير القتال وولى وانصرف نعم اذا ذكر احدهم بالله وبين له الحق فانه سرعان ما يعود الى الحق لا انه يتمسك بالباطل وهو يعلم انه باطل لا أنه يسير أو يظل سائرا على طريق الباطل فلا ينتفع بتذكير ولا بوعظ الواعظين والمذكرين يظل متمسكا هذا هو التعصب رحمكم الله للباطل هذا هو التعصب رحمكم الله للباطل فقد كان الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت يختلفون وحدث القتال بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك طلحه رضي الله عنه القتال لما ظهر له الحق فالصحابه رضي الله عنهم بشر يخطئونه ويصيبونه لكنهم لا يصرون على الباطل إذا ذكروا بالحق ورأوه ومن الصحابة من اعتزل تلك الفتنة كأبي بكر رضي الله عنه كأبي بكرة رضي الله عنه وارضاه، وكعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد اعتزلوا تلك الفتنة إذن إخوة الكرام انظر إلى وسطية أهل السنة والجماعة ولذا فإنك قلما ترى من الفرق من يرضى عن أهل السنة كل الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة لا يرضون أبداً عن أهل السنة هؤلاء يطعنون في أهل السنة وهؤلاء يطعنون في أهل السنة أتدرون لماذا؟ لأنهم قد توسطوا في الأمر فلم يميلوا مع أولئك ولم يميلوا مع أولئك فلما توسطوا في الأمر وصاروا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى عنهم أحد فجميع الفرق يطعنون في أهل السنة والجماعة وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه وخير الناس من كان في الوسط وخير الناس من كان في الوسط ثم ذكر رحمه الله تعالى كما في اغاثه اللهفان قال والافراط والتفريط آفتان تهلكان العبد يعني الغلو يهلك والتفريط يهلك آفتان يهلكان العبد ولا نجاة للعبد منهما إلا بالسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم تدبر إلا بالسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتبعون أقوال الرجال وآراءهم فلا يتبعون أقوال الرجال وآراءهم إن خالفوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الوسط هو المتبع للمبتدع وهو الذي يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا إخوة الكرام كما هو مقرر في الأصول أن الصحابة رضي الله عنهم لو خالفوا نصا فإن النص مقدم ولذلك ولذلك فإن ابن عباس رضي الله عنه لما خالف ابن عباس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل وللعلم فإن الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة قد وقع فإن الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة قد وقع والإنكار قد وقع فقد أنكر بعض الصحابة على بعض في مسائل الاختلاف وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجمع عليه بين الأئمة وهو الإنكار في مسائل الخلاف لكما قعد بعضهم قاعدة وهي مشهورة ومذكورة في كتب أصول الفقه والقواعد لا انكار في مسائل الخلاف فقد ذكر ابن تيمية وذكر ابن القيم رحمة الله عليهما أن الإنكار واقع, واقع في مسائل الخلاف وأن ذلك إجماع من السلف وكذلك ذكر الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول رحمه الله تعالى قال ومن قال لا إنكار في مسائل الخلاف فلا دراية له بالسنة فإن بطون الكتب ملآ بالاختلاف والإنكار في مسائل خلافية هذا ابن عباس رضي الله عنهم لما ذكر لهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القوم قال أبو بكر وقال عمر قال أبو بكر وقال عمر وكان ذلك في مسألة التمتع في الحج فإن عمر وعثمان رضي الله عنهما كان ينهيان عن التمتع كان ينهيان عن التمتع فلما وكان ابن عباس رضي الله عنه وعمران بن حسين وجماعة من الصحابة ينكرون ذلك أيما إنكار حتى أن علي رضي الله عنه وذلك في خلافة أمير المؤمنين عثمان وتدبر معي عثمان هو أمير المؤمنين وقد أمر الناس في الحج بترك التمتع وصار على ذلك وخرج عثمان في الحج بالناس فإذا بعمر فإذا بعلي رضي الله عنه يخالف عثمان فإذا بعلي يخالف عثمان وهو الأمير ويقول لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فابن عباس رضي الله عنه كان يعجب فقيل له قال عثمان قال عمر فقال ويحكم والله إني أخشى أن تتنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء ولما قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والاثر عند الإمام البيهقي وقد خالف ابن عمر أباه قيل له إنك تخالف عمر عمر كان أمير المؤمنين وهو أبوه إنك تخالف عمر فقال عبد الله رضي الله عنه إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فينبغي أن نتبعه ولو قال ولو خالفه عمر ولو خالفه عمر إذن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى والنجاة يعني من الإفراط والتفريط أن تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الكرام إن الغلو في تعظيم الرجال واتباعهم أدى إلى تعصب ممقوط وتكفير أدى إلى تعصب ممقوط وتكفير حتى أن بعضهم كان يغالي في الأئمة كالحنفية مثلا وهم مشهورون أنهم يغالون غلوا شديدا في أئمتهم بعضهم يخترع حديثاً يضع يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف العصبية كيف تصل بالمر وإلى أي حد انظر إلى الغلو في اتباع الرجال وترك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي حد يذهب بالمر بعضهم وضع حديثا يعني ألف حديث ها ألف حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في امتي رجل اشد على امتي من ابليس اسمه محمد بن ادريس يعني الشافعي الشافعي اشد على الامه من ابليس يكون في امتي رجل أشد عليهم من إبليس اسمه محمد بن إدريس وأبو حنيفة سراج أمتي هكذا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعجب رحمك الله فإن الغلو في تعظيم الرجال واتباعهم قد يصل بالمرء إلى اختراع أمور أو إلى أوهام يظنها فكلما رأى شيئا يساند ما هو عليه فكلما رأى دليلا كلما رأى قولا ولو من بعيد يساند قوله فإذا به يعتمد عليه ويستند ويأتي به ويصدر وهكذا يغلو شيئا فشيئا ثم ماذا إن النتيجة إخوة الكرام الانتكاس عياذا بالله فإن كثيرا من المنتكسين إنما انتكسوا بسبب اتباعهم الأعمى فإن كثيراً ممن كانوا يسيرون خلف رجال يظنون فيهم العصمة وهذا خطأ فإن الكل يؤخذ منه ويرد كما شهد بذلك الآئمة الاربعه فالكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اتبعوهم على ما هم عليه وتعصبوا وصاروا خلفهم فإذا بهم بعد ذلك يرون المخالفات أو يرون امورا معارضة للنصوص والأصول فإذا بهم يسقطون في هوة الانتكاس خلاص صار يسيء الظن في جميع الناس فهذا شيخه الذي كان يظن أنه معصوما والخطأ إنما جاء من الأتباع والمتبع إنما جاء من الشيخ والمتبع له لأنه ينبغي على الشيوخ وينبغي على الرؤوس والأعلام أن يعلموا من يسيرون خلفهم أن الكل يؤخذ منه ويرد وأن الكل يخطئ ويصيب حتى لا يعتقد الأتباع ذلك في شيوخهم كما كان يفعل أئمة الصوفيه فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في مواطن كثيرة جدا. كلاما عن غلو الأتباع في مشايخهم الصوفية حتى أنهم ربما يوصلون شيوخهم إلى درجة الألوهية والربوبية ويعبدونهم من دون الله عز وجل وكما قال شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة وساط وسط بين الصوفية الذين يغالون في الأمور وبين هؤلاء الذين يتركون السنة ويطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصوفية مثلا عندهم غلو زائد في الشيوخ وفي فعل العبادات حتى أنهم أخرجوا العبادات عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه ووصل بهم الأمر إلى اختراع أذكار وصلوات وأفعال لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع من الغلو هؤلاء حملهم الغلو إلى الابتداع فتدبر معي وهذا من آفات الغلو حملهم الغلو يعني تقدس المشايخ وتعظيم أئمتهم حتى أنهم يظنون في أئمتهم كما لا يخفى عليكم عند الصوفية أن هؤلاء الأقطاب هؤلاء لا يخطئون هؤلاء هم الذين يديرون الكون فاوصلوهم إلى درجة رب العالمين وهؤلاء أيضا معصومون وكذلك الشيعة يرون أيضا في أئمتهم العصمة وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يعظمون أهل العلم ويضعونهم في موضعهم ويجعلون لهم قدرا لكنهم لا يتبعونهم في مخالفة النصوص ويعلمون أنهم يصيبون ويخطئون وأن الكل يؤخذ منه ويرد وكما قال الأئمة الأربعة إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط ومن العجائب أن يعتقد المرء في مسألة أورد أوردت عليه بالدليل إذا كان شيخه يخالفها يقال هذا هو الدليل فيقول أنا لا أعرف دليلا يخالفه لكن لابد أن شيخ عنده الدليل وصل التعظيم إلى هذا الحد أن تعرض عليه الأدلة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيردها لأنه يعتقد في قراره نفسه وان لم يعترف بذلك أن شيخه لا يخطئ وأن ما قرره هو الصواب لا شك في ذلك. هذا إخوة الكرام الذي أوصل الصوفية إلى تعظيم مشايخهم واوصلوهم إلى درجة الألوهية والربوبية وكما قلت أهل السنة وسط بين أولئك وبين العصرانيين الذين يردون النصوص ولا يقبلونها ويؤولون السنة ويقدحون فيها ويطعنون في كتب السنة فأولئك قد غالوا في أئمتهم واوصلوهم إلى العصمة وهؤلاء طعنوا في الأئمة من غير دليل فيأتي بعضهم فيقول الإمام البخاري الإمام البخاري ليس بمعصوم أصلا هل هو معصوم؟ لا اذا ما دليلك على أن صحيح البخاري هذا صحيح؟ وأن تلك الأحاديث قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطعنون بغير مستند ولا دليل ولا علم ولكن الوسط في ذلك وهو الحق أننا نتوسط فلا يجوز لنا أن نطعن أو أن نتكلم بغير دليل وكذلك لا يجوز لنا أن نغالي فنرفع أولئك إلى درجة العصمه إلى درجة الأنبياء والمرسلين وكما قال ابن القيم فدين الله بين غلو الغالين وبين مجافات المفرطين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم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 يأخذون النصوص على ظاهرها بحروفها ولا ينظرون إلى حكم الشريعة وعللها وكما ذكرت لكم من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات فقد قرر الشاطبي رحمه الله تعالى أن هذه الشريعة قد عللت بعلل. ولها حكم قد يذكرها الشارع وقد لا يذكرها فالشريعة معللة بعلل ولذا فإن الشريعة قد نزلت لمصالح الناس في العاجل والآجل يعني في الدنيا وكذلك في الآخرة الظاهرية كما قال أئمة الإسلام لم ينظروا إلى حكم التشريع وعلله فاخذوا النصوص على ظاهرها وعكسهم الذين غالوا في, في القياس فردوا النصوص بقياسهم على مسائل لا لائمتهم ردوا النصوص بقياسهم على مسائل لأئمتهم هؤلاء غالوا في القياس وربما قدموا القياس على نص من النصوص وهؤلاء تركوا مقاصد الشريعة والعلل والحكم واخذوا النص الظاهر فمثلا إذا نظرت إلى إمام علم من أئمة الإسلام وعلماء الظاهريه ابن حزم رحمه الله تعالى وهو إمام فذ علم إلا أنه قد غالى في هذا المسلك والنية حسنة يعني نيته هو أن يتمسك بنصوص الوحي هو أن يتمسك بالنصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الغلو دخل وإذا دخل الغلو كما قال ابن القيم أفسد على العبد دنياه وأخرى فابن حزم رحمه الله تعالى في كثير من المسائل يخالف جماهير الأمة سلفا وخلفا وربما خالف المجمع عليه يعني الأمة تتفق على مسألة من المسائل ولا يخالف فيها أحد خمسمائة سنة مثلا حتى ابن حزم يأتي ابن حزم رحمه الله تعالى ويخالف هو في تلك المسألة ويناهض ويستدل حتى يصل إلى مراده وهو يريد الحق لكنه ليس كل مريد للحق سالكه فكم من إنسان إخوة الكرام وهذا لا بد أن ننبه عليه وأن نؤصله كم من إنسان يريد الحق وكم من إنسان ينوي الخير لكن العمل مخالف للنية العمل فاسد مخالف للحق يقول لكن نيته كانت الخير والحق إذن إن شاء الله لا يأثم بنيته لكن عمل هذا صحيح أم باطل باطل طبعا لأنه قد خالف الحق والحق شيء واحد لا يتعدد كما هو مجمع عليه ومتفق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذن قد يريد المرء الحق والخير لكنه يخالف الحق والخير نيته حينئذ تنفعه لا تنفعه في صلاح العمل العمل فاسد لا تنفعه في صلاح العمل لكن النية قد تنفعه في رفع الإثن إنه لا يأسم بفعله هذا وإلا لو قلنا أن النية الفاسدة تصلح العمل الفاسد لفتحنا بابا للمبتدعة فجل أولئك المبتدعة الذين اخترعوا عبادات وغالوا في أمور نيتهم حسنة الصفية ما يفعلونه من البدع ومن الشركيات حتى الشركيات كالطواف بالقبور وغيرها اذا تكلمت مع احدهم صاحب نيه حسنه إلى الى الله اذا سالت بعض أولئك عن تلك العبادات والاذكار المخترعه التي يقومون بها يقول والله انا اتقرب الى الله مش ذا عمل صالح هذا عمل صالح وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم للعمل الصالح وندب رب العالمين العمل الصالح لكنه عمل صالح على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير هذا العمل فاسدا والنية لا تنفع بمعنى لا تصلح هذا العمل فلابد أن ينتبه إلى ذلك وإذا قلنا أن النية الصالحة تصلح العمل الفاسد فقد فتحنا بابا للمبتدعه فقد فتحنا بابا عظيما لأولئك أن يحتجوا بأفعالهم أنهم يريدون الخير والتقرب إلى الله عز وجل فابن حزم رحمه الله تعالى مثلا في مسألة كمسألة البول في الماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم مثلا نهى عن البول في الماء الدائم ابن حزم رحمه الله تعالى يقول أما إذا بال في قرورة واريقت في الماء فإنها لا تضر ولا يدخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البو والنهي هنا مرتبط بالمباشرة يعني أن يباشر العبد الفعلة فاتبالك ان يباشر العبد الفعل يعني مو... يعني يعني الصرف الان الذي يصرف في مياه النهر ها الصرف في دمياط الذي يراق كله الان في مياه نهر النيل لا اشكال في ذلك فيش مشكله ابن حزم رحمه الله تعالى تمسك بالظاهر بظاهر الدليل وترك مقصد الشرعي وترك العلل والاحكام هي العلة ايه العلة الفعل ولا الفساد الذي يترتب نعم العلة الفساد الذي يترتب ولأن ابن حزم ليس من منهجه أن يعلل الأحكام بعلل أنكر القياس ألما فيش حاجة اسمها قياس لا نقيس حادثة ليس فيها نص جديده يعني على حادثة فيها نص وهذا هو مفهوم القياس مساله ما فيش فيها نص حادثه تقاس على مساله قد ورد فيها النص للاشتراك في عله واحده اضرب لكم مثالا مثلا المخدرات اي نوع من انواع المخدرات البنك والافيون والحشيش هذه الاشياء هل ورد النص الصريح بالنهي عنها لا لم يرد النص الصريح بالنهي عنها لكن الأئمة قاسوها على الخمر فإن الله عز وجل قد نهى عن شرب الخمر وما يؤدي إليه من الافساد للعقل في ذهاب العقل فالعلة الموجودة في هذه المسائل موجودة في مسألة قد ورد فيها النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحزم لا هذا القياس عنده فاسد ليه لأن الأحكام الشرعية عنده كلها غير معللة ما فيش لها علة ما العلة من هذا الفعل ما فيش وما لماذا أمر الله عز وجل بذلك نها تعبد وكما لا يخفى عليكم فإن الأئمة قد قرروا أن العبادات يعني الصيام والصلاة والحج هذه العبادات غير معللة بعلة يعني لا نعرف الحكمة من الأمر والفعل فإذا قيل لك مثلا لماذا تصلي الظهر أربعا تقول الله أعلم هكذا قرر الشارع ولذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها لما سألتها امراه من الصالحات قالت لها يا أم المؤمنين لماذا نقد الصيام ولا نقد الصلاة لماذا أمرنا بقضاء الصيام إذا كانت المرأة حائض فإنها بعد ذلك تقضي الأيام التي أفترتها ولا نقضي الصلاة فقالت عائشة أحرورية أنت حروراء أو حروراء هذا مكان كان يجتمع فيه الخوارج وانتعرفين الخوارج كما ذكرنا في صدر الخطبة من الذين حادوا عن منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا التوسط في الأمر وغالوا في الأمر قالت أحرورية أنت قلت لا لست بحرورية لكني أسأل شوف انظر إلى رد أم المؤمنين عائشة فإن ردها هذا صار قاعدة موضوعة نتحاكم إليها قالت كان يصيبنا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأمرنا بقضاء الصيام ولم يأمرنا بقضاء الصوم بقضاء الصلاة فكان يأمرنا بقضاء الصيام ولم يأمرنا بقضاء الصلاة مع أنك لو أردت أن تأتي بحكمة وعلة لاتي. تقول مثلا الصيام عبادة موسمية يعني سنوية تتكررش الا مرة واحدة. فاذا افترض تلك الايام فهي ايام معدودة. فيسهل عليها ان تقضي تلك الايام. لكن الصلاة عبادة يومية. اعدت خمس ايام عشر ايام خمستاشر يوم. وهو اكثر مدة الحي. خمسة عشر يوما. تخيل كم صلاة تفوتها في الخمسة عشر يوما. ومتى ستقضي تلك الصلوات? يعني لو اردت انت. أن تأتي بحكمة وعلة مناسبة للحكم لاتيت لكنها عله عقلية يعني ايه يعني لم يرد بها نص فتسمى بعل عقلية لم يرد بها نص ولذلك لم يعتمد الأئمة في القياس غالبا على العلل العقلية أما اعتمدوا على العلل الموجودة في النص كان يأتي النص بالسبب إيه هو السبب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الله عز وجل نهى عن قربان الصلاة حال السكر حتى يعلم العبد ما يقول فها هنا علل الشارع سبب الحكم فمثل هذا يصح أن يقاس وأن يقاس عليه اذا إخوة الكرام انظر إلى اختلاف الناس وتركهم للوسط وخير الأمور أوسطها كما ذكرت لكم في تلك النصوص فهناك من يغالي في طرف وذلك إما لجهله ببعض النصوص أو الأصول إما لجهله يعني لغياب النص إما لجهله ببعض النصوص أو الأصول يعني القواعد عنه وإما لأنه قد مال قلبه الى شيء معين يرتضيه فلما مال قلبه الى هذا الشيء حشد الادله اليه فغالا يعني هوى يبقى اما جهل يا اما هوى اما ان نفسه تهوى الشيء فيترك الحق ويؤلف اشياء غير صحيحه وان حاول ان يستخرجها من اصول صحيحه واما ان نيته حسنه لكنه جهل بعض النصوص فاخذ طرفا كما ذكرت لكم في حال الخوارج والمعتزله وحال المرجئه هؤلاء غلبوا النصوص الوعيديه يعني النصوص اللي فيها الوعيد والحكم بالنار وهكذا فلما غلبوا جانب الوعيد حكموا على مرتكب على مرتكب الكبيره بالخلود في النار وهؤلاء غلبوا جانب الرفق والرحمة فجاءوا بالنصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الرخص وغلبوا هذا الجانب والدنيوس ورحمة ولذلك إخوة الكرام قلت في مطلع خطبتي أن هذا المفهوم وهو مفهوم الوسطية الكل يدعي أنه يفعله مثلا الغلاه يدعون الوسطية المفرطين يدعون الوسطية تجد مثلا طائفة من الناس الآن يخرجون علينا فيقولون لماذا تقولون كذا الدنيوس لماذا تتشددون في هذا الفعل الدنيوس حتى أن البعض قد وصل به الحال في التفريط إلى الخروج عن الشرع تماما وقال عن الشارع قولا عظيمة يعني يتهم النبي صلى الله عليه وسلم او بعضهم يقول لا مش معقول لا يمكن ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب ذوق راقي مش ممكن يقول ايه نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زي مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في خطبة العيد للنساء أنهن ناقصات عقل ودين ده نص سبت في الصحيحين ما ضعفه أحد من أئمة الإسلام قط يأتي علينا بعض الحدثيين ها العصانيين الذين يظنون في نفسهم الفقه والعلم والمعرفة ولا مش ممكن مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يحزن النساء يوم العيد وهو الرؤوف الرحيم وهو الرفيق صلى الله عليه وسلم فرد النص لسوء فهم وجهل في التأويل ولغاية وهوى في نفسه فهذا فرط ورد النصوص تجد مثلا جماعة التكفريين يستعملون الأدلة التي تدل على عدم العذر بالجهل فيحشدون أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على ترك العذر بالجهل فإذا بهم يكفرون الناس ثم يأتون بعد ذلك بمسلسل لذلك يعني سلسلة إيه هي؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر فأسسوا على شفا جرف نهار أسسوا قاعدة خاطئة ثم بعد ذلك أسسوا على القاعدة وألزموا الناس بها من لم يكفر الكافر طب من هو الكافر اصلا. صحيح القاعدة صحيحة من لم يكفر الكافر لكن من هو الكافر الكافر عندكم ليس هو الكافر في الشرع حقيقة وهكذا كفر عموم الناس وبعد التكفير استحلوا دماء الناس واستحروا في قتلهم وهكذا الخطأ والغلو يوصل إلى هذا الحد والطرف الثاني لا خففوا في العبادات حتى أن بعضهم حتى أن بعضهم مثلا ربما يقول طب إيه يعني لو كان الحج مرتين في السنة تخفيف عن الناس ولذلك ذكر نور الدين الخادم في كتاب الاجتهاد المقاصدي أن الناس أن حتى يعني علماء المقاصد مقاصد الشريعة أن هؤلاء منهم من غال منهم من غال في الأمور فاعطاها فوق قدرها ومنهم من فرط فتجد بعض الناس مثلا من هؤلاء العلماء المقاصد يقول لك ان الدين يسر والمشقه تجلب التيسير والتخفيف وهكذا وياتي بتلك القواعد والاصول طيب ينزل هذه القاعده خطا على افعال الناس فيجيز بعض الامور المصادمه لنص صريح صحيح مثلا يجوز للنساء مثلا التبرج او بعضهم يجوز مثلا للبنت ان تترك الحجاب اذا دخلت مدرسة في بعض البلد يعني يقول لك ما ينفعش تدخل بالحجاب طب ماذا تفعل مش مشكلة تخلع الحجاب طبعا انا اقصد الحجاب بعمومة للنقاب الحجاب يعني تدخل بشعرها نعم فان ذلك من مقاصد الشريعة فان الضرورات تبيح المحظورات فيستخدم قاعدة صحيحة ويوزلها في غير منزلها فيتوسع وبعضهم يجعل أشياء من الضروريات وليست من الضروريات يقول لك فعل كذا ضرورة شرعية يعني ضرورة ما هي الضروريات كما ذكر علماء المقاصد أن الضروريات خمس حفظ النفس والدين والعقل والبدن والنس هل دي من الضروريات هل هذا الفعل من الضروريات وكما ذكر الشاطبي أن ترك الضرورة يؤثر تأثيرا ويؤدي إلى حرج شديد وإهلاك للناس في حياتهم في العاجل والآجل ده ضرورة كمثلا ترك الجهاد في سبيل الله وترك محاربة المبتدعة يؤدي إلى ضيعتين إلى غير ذلك من هذه الأمور إذن الغلو إخوة الكرام يغالي في الضروريات فيجعل ما ليس بضروري بل وليس من الحاجيات ولا التحسينات يجعل ضرورة ثم يحاكم الناس به واجب عليك أن تفعل وإن لم تفعل فأنت آثم لأن هذا الفعل من الضروريات فيؤسس قاعدة خاطئة ثم بعد ذلك يلزم الناس بإلزامات باطلة كل هذا من الغلو التوسع اللي يقول لك من مقاصد الشريعة أن يسر على الناس فيكون الحج مرتين في السنة وبعض الناس يقول لك ايه من مقاصد الشريعة التيسير يكون المقاط من جدة وأمور كثيرة جدا فيقول لك احنا على الناس فهذا قال في التوسعة الزائدة من المقاصد وهذا قال في التضييق من المقاصد والحق وسط بين الطرفين اخوتي الكرام مسألة الوسطية مسألة عظيمة جدا وكبيرة ولا يمكن ابدا ان نؤسس وان نقرر كل ما فيها من المسائل في خطبة ولا خطب انما هي تذكرة فحسب اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا اللهم اصطر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم محفظا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا واجعل للمؤمنين على الكافرين سلطانا مبينا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم امننا في اوطاننا اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات اللهم جنبنا الفتن والمحن والبلايا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة